فَم قَلَبُ بِِعمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَخَْْل لَم يَنسَسْحمْسُ وَاتَّبَعورِ بوانَ اللهَّ وَلَّهُذُ فَضْْلِ النظم إَِّ مَا ذَالِكُ مُ الشَّيقانوا يُخَوِْك يُخَوِّفُونَ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَايِعُونَكَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا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 ولا يحتبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَسَّى يُمَيِّزُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ